البيان الحادي عشر في أن المشي إلى المساجد مغفرة ونور وفوز بأعلى منازل الجنة قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال سبحانه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 وعن أبي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح متفق عليه وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تظهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة رواه مسلم وعن أبي امامه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وحسنه الألباني وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه وكانت لا تخطئه صلاة فقيل له لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد اني أريد أن يكتب لي ممشايا إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله رواه مسلم وعن جابر رضي الله عنه قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بن سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بلغني انكم تريدون ان تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد اردنا ذلك فقال بني سلمة دياركم تكتب اثاركم فقالوا ما يسرنا ان كنا تحولنا رواه مسلم وروى البخاري نحوه مختصرا من حديث انس وعن ابي موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم اليها ممشى فابعدهم والذي ينتظر الصلاه حتى يصليها مع الامام اعظم اجرا من الذي يصليها ثم ينام متفق عليه وعن بريده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال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 وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط رواه مسلم